فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بِنِعْمَةِ ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك؟